وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أَهْلِ بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أُمِّهِ كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَآءَ مَدْيَنًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَّدْيَنًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ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 قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إن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 كأيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل